لا هما لن فسلام الله على الهدى طولا انت هو ديننا همنا الاسلام لنا ديننا فسنعلوه على دي من يدعي والكاونو يروت الدعاء ملا يروت الدعاء ملا صلّى على النبي محمد الهجرة رنا دها Terima kasih.